فأجاب الإيطالي بدهشة آه حقا ها هي الشهادة يا الله ومعها أيضا شهادة ميلاد باسم أندريا كفالكنتي موقع عليها بإمضاء طبيب سارفاندا ولعل أندريا هذا هو ولدي نعم فخذ هذه الأوراق الآن لأنها تخصك ولكن عليك أن تسلمها لابنك ليحتفظ بها ولنعود الآن إلى الأم المسكينة فنقول أنها دفعت دينها لربها، فقال الإيطالي نعم بكل أسف، قال الكونت وإني أعرف أنها توفيت في العشر سنوات الأخيرة، والآن يا عزيزك فالكنتي لا يجب أن تنسى أنه لا يجديك أن يتحدث أهل فرنسا عن أمر انفصالك عن ولدك، فقط قل إنك أرسلته لإتمام علومه في إحدى كليات المقاطعات، وتريد له الآن أن يدرس شؤون الحياة في المجتمعات الباريسية ولهذا السبب فقط غادرت قرية فياريجو حيث كنت تقيم بعد وفاة زوجتك وإذا سئلت كيف كان انفصالك عن ولدك فقل أن مربيه كان غير أمين عليه فابتع أعداء عائلتك ذمته بثمن بخص وسولوا إليه أن يسرق الغلام حتى يتلاشى اسمك الرنان بعد وفاتك والآن وقد تم كل شيء فهاك مبلغ الثمانية والأربعين الف فرانك ومد الكونت يده إلى جيبه وأخرج منها رزمة من الأوراق المالية قدمها إلى المأجور فتناولها هذا بلهفة وقال ما أكرمك يا مولاي ثم أن هناك مفاجأة أخرى لطيفة هي أن ولدك أندريا ينتظرك في لهفة وشوق في الغرفة المجاورة وأحنى الكونت قامته للمأجور باحترام ثم غادر الغرفة وسار الكونت إلى الغرفة المجاورة وهناك وقع بصره على شاب في مقتبل العمر جميل التقاطيع أنيق الثياب وقد وجده الكونت متمددا بتكاسل وتراخ فوق مقعد وثير وهو يضرب حذاءه بعصا في يده لها مقبض من الذهب وقع بصر الشاب على الكونت فقفز واقفا بسرعة، فقال له الكونت، إنك جئت برسالة قدمك إلي أليس كذلك؟ أنا لا أقول ذلك، فإن الإمضاء المذيلة بها الرسالة هي إمضاء السندباد البحري، وهو اسم كما ترى وغريب، فأنا لم أسمع به إلا في قصص ألف ليلة، إن هذا أحد أحفاد ذاك، وهو من أعز أصدقائي، وله غرام كبير بعمل الخير واسمه الحقيقي هو اللورد ويلمر وهو إنجليزي الأصل والآن لعلك تستطيع أن تقدم نفسك إلي وتحدثني عن عائلتك فأجاب الشاب آه بكل تأكيد يا مولاي فأنا كما قلت لي أدعى الكونت أندرياك فالكنتي ابن المأجور بيرثليميوك فالكنتي أحد أفراد عائلة كينتي الشهيرة المدون اسمها في سجل نبلاء فلورنس الذهبي وعائلتنا رغم ثرائها وجاهها الذي تحتفظ به قد قاست من الصعاب والشدائد ألوانا حتى إنني قضيت خمسة عاما دون أن أرى أبي فلما بلغت مبلغ الرجول وأصبحت سيد نفسي بذلت كل جهدي في البحث عنه ولكني أخفقت وأخيرا جاءتني رسالة من صديقك اللورد ويلمر ينبئني فيها بأن والدي في باريس وأنني يجب أن أقدم نفسي لسموك إذا أردت أن أعرف المزيد عنه فقال الكونت هذا بديع وكم يسرني ذلك كل السرور لأني أستطيع أن أشبع رغبتك في معرفة المزيد عن والدك لأنه عندي وهو يبحث عنك بقلق وشوق كما تفعل أنت آه والدي هنا؟ وإذن فاسمه المأجور بيرثليميوك فالكانتي ولكن هل هو هنا حقيقة؟ نعم يا سيدي إنني كنت الساعة معه وقد أثرت القصة التي سردها بخصوص ولده المفقود أيما تأثير إنه تلقى في أحد الأيام رسالة من القوم الذين سرقوا ولده العزيز وقد جاء في الرسالة أنهم على استعداد لأن يعيدوا إليه ولده لقاء فدية كبيرة ولم يتردد أبوك لحظة بل أرسل المبلغ توا ولقد كنت أنت في جنوب فرنسا وكان صديق اللورد ويلمر أول من رأى أن يجمع شملك بأبيك ولذلك أرسلك إليه لأعمل على مقابلتك به في منزلي فقال الشاب مؤمنا تماما تماما وأردف الكونت والآن إني أريدك أن تندمج في الوسط البارسي الأرستقراطي وان تجعل لنفسك صلة قوية بينك وبين افراده صلة قائمة على اساس من الشهامة والبطولة واعلم ان دخلك السنوي لا يقل عن نيف وخمسين فرنك طالما انت تقيم في باريس فقال الشاب وفي هذه الحالة سافضل دائما ان ابقى في باريس ولكنك لن تستطيع أن تثق بالظروف وتقلباتها يا سيدي، والآن اذهب إلى والدك في الغرفة المجاورة، حيث أنه لم يتبقى إلا بضعة أيام يعود بعدها إلى وطنه لأعماله الكثيرة ومشاغله الجمع، وظل الكونت دي مونتي كريستو واقفاً يراقبه حتى غادر الغرفة، وحينئذ، تقدم من الجدار ورفع صورة كشفت عن ثغرة خلفها يتمكن الناظر من خلالها أن يشاهد كل ما يحدث في القاعة المجاورة دون أن يفطن إليه أحد كان أندريا يقول بصوت مرتفع سمعه مونتي كريستو آه أبي العزيز ولدي كيف أنت يا ولدي؟ وتعانق الرجلان على النمط المتبع فوق خشبة المسرح أي أن كل منهما استند برأسه على كتف الآخر قال أندريا إذن فهم لن يفرقوا بيننا أبدا ولكني مضطر إلى العودة للوكا لأعمالي الكثيرة ومد المأجور يده إلى الشاب الذي زوده بها مونت كريستو فألقى أندريا عليها نظرة سريعة ثم ابتسم وقال إذن فليس في هذه الأوراق ما يثبت أن أحدنا حكم عليه بالسجن فقال المأجور وقد انتفخت أوداجه وظن نفسه أنه مأجور حقا أرجو أن تتكرم بإيضاح ما ترمي إليه فتأبط أندريا ذراع المأجور في شكل أخوي وقال يا عزيزك فالكنتي كم دفعوا لك ثمنا لهذه الأبوة؟ إنهم جعلوا لي مبلغ خمسين فرانك في العام لأكون ابنك وعلى ذلك يجب أن تكون على ثقة من أنني لن أحاول أن أنكر أبوتك فضحك المأجور وقال إنهم أعطوني مثل ما أعطوك أترى إذن أن أثق بوعود الكونت؟ كل الثقة ولكن لا تنسى أنه يجب علينا أن نقوم بتمثيل الدور بكل دقة وبينما كان ذلك المنظر الغريب يمثل على مسرح الكونت دي مونت كريستو، كان منظر آخر أشد منه غرابة تعد فصوله في منزل ديفيلفور المدعي العمومي. دخل ديفيلفور غرفة والده نوارتيه وبرفقته زوجته، وأخذ كل منهما مكانه إلى جانبي الرجل المفلوج. كان نوارتيه جالسا. أو بالأحرى ملقا فوق مقعد كبير له عجلتان يساعدان فالنتين أو خادمه الأمين برواس على تحريك المقعد كلما بدأ الشيخ أن يتريض قليلا ورغم أن نوارتيه كان فاقدا الحركة والصوت إلا أنه استطاع أن يفهم بعينيه ما بدأ على وجه ابنه وزوجته أنه ما جاءاه لأمر هام ذي صبغة رسمية قال المدعي العمومي لأبيه سيدي إننا نفكر في عقد زواج فالنتين وسيتم ذلك في أقل من شهرين ظلت عينا المفلوجي ثابتتان وتكلمت مدام دي فيلفور قائلة ولقد نعلم أنه يسرك الذي نقول لأننا نعرف أنك شديد الحب لفالنتين ولم يبقى علينا إلا انتظار الشاب الذي سيفوز بها وهو البارون فرانز دي كويزنيل دي إبناي وما أن نطقت مدام ديفيلفور بذلك الاسم حتى اختلجت حدقتا المفلوج اختلاجا عنيفا وارتجفت أهدابه ونظر إلى ولده وزوجته نظرة صارما وكان ديفيلفور عارفا بالنفور الذي وقع بين والده والجنرال كويزنيل فيما مضى وكان سببه الاختلاف في المذاهب السياسية ولذلك فإنه أدرك لدوره معنى القلق الذي بدى على وجه أبيه وتعمد التظاهر بأنه لم يلحظ ذلك وأردف إنك تعرف يا سيدي أن فالنتين قد بلغت التاسعة عشرة من عمرها وأنه أصبح من الضروري البت في أمر مستقبلها ولقد اتفقنا مع زوجها المستقبلي أن لا يعارض في إقامتك معها حتى لا تشعر بأي تغير يطرأ على حياتك فلمعت عين الشيخ ببريق الغضب ونهض ديفيلفور وفتح إحدى النوافذ وهو يقول إن الجو حار وأظن أن الحرارة تؤثر على ميسيون وارتياه وعاد إلى مكانه ولكنه لم يجلس وأكملت مدام ديفيلفور قائلةً وقد وافق البارون فرانز وجميع أفراد عائلته على هذا القران بيد أن البارون ليس له أقارب يذكرون غير عمه وعمته لأن والدته توفيت عقب وضعه وقتل والده سنة 1815 أو بمعنى آخر عندما كان البارون في الثانية من عمره قال ديفيلفور لقد كان حادث اغتياله غامضاً ولم يعرف القتل وهنا بذل نوارتيه مجهودا عظيما ليعلن عن سروره فبدت على شفتيه ابتسامة سعيدة قال ديفيلفور والآن أظن أن أولئك الذين ترجع إليهم مسؤولية ذلك القتل ينتهزون هذه الفرصة لإعلان السلام والرضا عن قران فالنتين بابن ذلك الذي قتلوه وهنا كانت النظرة التي تجلت في عيني وارتياه بمعنى الفهم وإدراك ما يقول وأشار ديفيلفور إلى زوجته بالانصراف ثم تحول إلى أبيه وسأله هل أرسل إليك فالنتين؟ فأغمض المفلوج عينيه دلالة على الإيجاب وأقبلت فالنتين وبنظرة واحدة استطاعت أن تعرف أن جدها ثائر النفس حانق ورأت في عينيه أنه يريد أن يحدثها عن شيء فصاحت به يا جدي العزيز يخيل إلي أن أبي وزوجته كان يحدثانك عني فأغمض الرجل عينيه يحدثانك عن زواجي أليس كذلك؟ نعم وبدت على وجه الرجل علامات الضيق والتذمر فسألت الفتاة وهل أنت راض عن هذا الزواج يا جدي؟ فتحركت عينا الرجلي دلالة على النفي فركعت الفتاة عند قدميه وأحاطت عنقه بذراعها وقالت وأنا أيضا غير راضية لأني لا أحب فرانز ابناي فلمعت عينا الرجلي بالسرور وبدت فيهما نظرة ذات معنى عميق ظلت الفتاة أنها تستطيع أن تفهم منها قوله أن في استطاعتي أن أساعدك فصاحت أتظن أنك تقوى على مساعدتي؟ فأغمض وارتياه عينيه وكان ذلك إشارة متفق عليها بينه وبينها إذا كان في حاجة إلى شيء وإذ ذاك رددت على مسمعه الحروف الأبجدية بالترتيب فلما وصلت إلى حرف الميم أغمض الرجل عينيه مما يفيد أن اسم الشيء الذي يطلبه يبدأ بحرف الميم ونهضت الفتاة إلى القاموس وراحت تتل عليه الأسماء التي تبدأ بحرف الميم فلما وصلت إلى كلمة مسجل، أغمض الرجل عينيه مرة أخرى، قالت الفتاة، إذن فأنت تطلب مسجل عقود؟ نعم، وهل أنبئ والدي بذلك؟ نعم، فقرعت فالنتين جرسا، ثم أمرت الخادم بأن يدعو والدها، ولم تمض لحظة حتى أقبل ديفيلفور والخادم العجوز برواس، وقد سأل الأول الرجل المفلوج بقوله، لماذا تطلبني يا سيدي؟ فقالت فالنتين لوالدها إن جدية يطلب مسجل عقود وعلى أثر هذا الطلب الغريب تبادل ديفيلفور ووالده نظرة خاصة وقال الأول هل تريد مسجل عقود؟ نعم وقال بيرواس إذا كان ميسيون وارتيه يطلب مسجل عقود فذلك يعني أنه يريده لأمر هام ولذلك أرى أن أعجل بتحقيق رغبته وما أن خرج برواس حتى ألقى وارتيه على فالنتين إحدى تلك النظرات العميقة ذات المعاني الكبيرة وقد فهمت فالنتين ما وراءها وكذلك فهم ديفيلفور لأن وجهه لم يلبث ان تجهم وتعقد جبينه وزم بين حاجبيه وبعد ثلاثة أرباع الساعة عاد برواس مع أحد المسجلين فقال له ديفيلفور سيدي لقد أرسل ميسيون وارتياه في طلبك، وهو كما ترى مصاب بالفالج، ولا يستطيع أن يعبر عن رغباته إلا بعينيه، وإننا لنلقى صعوبة كبيرة في فهم ما يقصد، فنظراً وارتياه إلى فالنتين، فقالت هذه لفورها، ولكني يا سيدي أستطيع أن أفهم كل ما يطلب، ثم حدثت المسجلة بالطريقة التي تستطيع أن تتفاهم بها مع جدها، وهي لا تخرج عن التخاطب بالعينين. عند ذلك، ألقى نوارتيه على فالنتين نظرة عطف واضحة المعنى، لم يخفى مغزاها على المسجل الذي أدركها على الفور. قال المسجل يحدث نوارتيه، إنك أدركت يا سيدي ما قالته حفيدتك، أليس كذلك؟ فأغلق الرجل عينيه. والآن هل تريد أن أكتب لك وصيتك؟ نعم وللحال بدأت فالنتين عملها كواسطة بين جدها والمسجل مستعينة في ذلك بالقاموس وتحول المسجل إلى ديفيلفور وقال اسمح لي يا سيدي أن أقول إنه لم يحدث لي أن وقفت مثل هذا الموقف الغريب فأجاب ديفيلفور نعم وإني أتوقع أن تكون الوصية أكثر غرابة وليس في استطاعتي أن أتصور كيف سيمكن كتابتها بدون تدخل فالنتين على أنني أحسب أن الفتاة ستقوم بمهمتها خير قيام متى رأت محتويات الوصية جميعا لصالحها فتحركت عينا الرجل المفلوج بما يفيد كلا كلا فقال ديفيلفور هل تعني أن الوصية ليست لجانب فالنتين؟ كلا واخيرا بدأ المسجل عمله بمساعدة الفتاة وقد احاط ديفيلفور وزوجته وبرواس بمقعد الشيخ المسكين وبعد مجهود جبار كتب المسجل وصية الشيخ نوارتيه وتنحصر في انه يحرم حفيدته فالنتين من ثروته البالغ قدرها تسعون الف فرانك ان هي تزوجت من البارون فرانس دي ابناي اما اذا تزوجت الرجل الذي يختاره لها فستكون هذه الثروة لها ولها وحدها وقد اصفر وجه ديفيلفور وزوجته عندما أتم المسجل كتابة صيغة الوصية وقال الأول ولكني أرى أنني الوحيد الذي آمر البت في زواج ابنتي أنا الشخص الوحيد الذي له الحق في أن يقدمها للزوج الذي يراه أهلا لها وأنا أرى أن تقترن ابنتي بالبارون فرازدي ابناي ولابد لها أن تتزوجه وهنا تهالكت فالنتين في مقعدها باكية مستعبرة فقال مسجل العقود لميسيون وارتيه ماذا تريد أن تفعل بثروتك يا سيدي في حالة عدم رضاء الآنسة فالنتين عن الاقتران بالبارون فرانس فلم يجب الشيخ واستطرد المسجل ولكنك ولا ريب ستتصرف في هذا المبلغ الذي تمتلكه على أي الطرق نعم ولكن لابد أنك تعلم أن القانون لا يسمح بأن يحرم لابن بتاتاً من ميراث أبيه نعم إذن فأنت ترغب في أن تتصرف في الجزء الذي يسمح لك القانون بأن تستقطيعه من ثروتك بعد الذي يأخذه ابنك فلم يجب الرجل هل تريد إذن أن تتصرف في كل الثروة وتحرم ولدك؟ نعم وهنا التفت المسجل إلى ديفيلفور وسأله ماذا ترى يا سيدي؟ فأجاب المدعي لا شيء يا سيدي بيد أني أعتقد أن والدي قد اعتزم أمرا ولا أحسبه يرجع فيه ولعله يريد أن يخرج ثروته من العائلة إلى أحد المستشفيات ولكني أرى أنه من المستحيل أن أخضع لتصل رجل طاعن وكل ما أراه هو أن أتصرف بما يرضي ضميري قال ذلك وغادر الغرفة وفي ذلك اليوم كتبت الوصية ووضعت تحت حيازة ميسيو دي كامب مسجل عقود العائلة الفصل الرابع عشر وفي صباح اليوم التالي لمقابلة المأجور كفالا وولده المزعوم أندريا برح الكونت مونتي كريستو منزله وانطلق إلى خارج باريس ثم سار في طريق أوريليان مر بقرية ليناس ووصل إلى برج مونتليري المشيد فوق أعلى مكان في الوادي المسمى بذلك الاسم وترجل الكونت عند سفح الوادي واتخذ طريقا حلزونيا يؤدي إلى قمة البرج فسار فيه بضع دقائق واخيرا استضم بصخرة كبيرة فبحث حوله عن باب ولم يجد صعوبة في العثور عليه ودخل فرأى أمامه حديقة صغيرة تنتهي إلى جدار البرج القديم، فأغلق الباب خلفه، ثم أجال بصره حوله بسرعة، وفجأة وقع بصره على رجل في نحو الخمسين من عمره، كان يلتقط بعض التوت من بين عناقيد العنب المعلقة فوق سقيفة جميلة محيطة بالحديقة، قال له الكونت باسما إنك تحصد ما زرعت، أليس كذلك؟ فأجاب الرجل وهو يرفع يده إلى قبعته عفوا يا سيدي إني لم أترك عملي غير الآن فجئت إلى الحديقة منذ دقائق قليلة فقال الكونت وعلى شفتيه تلك الابتسامة التي لو شاء لجعلها رائعة مخيفة أو أراد لجعلها حلوة لطيفة وكانت في هذه المرة تنم عن عطف ورثاء هدئ روعك يا صديقي إني لست من المراقبين أو المفتشين ولكن سائح دفعه الفضول إلى المجيء إليك لرؤية آلة التليغراف فأجاب الرجل سيدي لقد انتهى وقت لاستراحة المسموح لي به فهلما معي دخل الكونت البرج وكان مقسما إلى طبقات ثلاث في الأول أدوات وآلات الفلاحة التي يحتاج إليها الرجل وفي الثاني بعض الأثاث الحقير وأما الطابق الثالث فكان به آلات التليغراف سأل الكونت الرجل هل يتطلب تعلم فن إرسال البرقيات وقتاً طويلا إن التعليم لا يتطلب وقتاً طويلا ولكن القيام بأعباء الوظيفة يتطلب مجهوداً شاقاً وكم مرتبك؟ ألف فرنك في العام يا سيدي إنه مبلغ لا يذكر ومع ذلك فيخيل إلي أنها مهنة مسلية نعم وقد كان عنقي أن يدق في بادئ الأمر لكثرة التحديق في الآلات أما الآن فقد اعتدت عليها كما كثرت الإجازات في مواسم انتشار الضباب وكم من الزمن قضيت في هذا المكان؟ خمسة عشر وما مقدار المدة التي ينبغي لك أن تمضيها في العمل قبل أن تحصل على المكافأة؟ خمسة وعشرون وما مقدار المكافأة؟ آه انظر أليست الآلة في حالة عمل الآن؟ نعم شكرا لك وماذا يقول لك الذي يراسلك؟ إنه يسألني عما إذا كنت مستعدا وبما تجيبه؟ فقال عامل التليغراف هأنت ترى أنني أجيبه بلفظة نعم وفي الوقت نفسه أسأل المحطة التليغرافية التي تتلو هذه المحطة عما إذا كانت هي الأخرى مستعدة إذن فأنت واسطة بين المحطتين؟ إحداهما تنقل الأخبار من إسبانيا إليك، وأنت ترسلها إلى المحطة التي تتلوك، وهي بدورها تنقل الأخبار إلى باريس، إذن أخبرني ماذا يحدث لو أبدلت الإشارات؟ ماذا يحدث؟ يا إلهي، إنني أخسر وظيفتي في الحال، ولذلك فأنا لا أجرؤ على فعل شيء من ذلك، ولا أستطيع أن أفعل، لأني أجهل معنى الإشارات ولكنك تستطيع أن تغير بعض إشارات في نظير مبلغ 25 ألف فرانك وهي ضعف مرتبك في المدة الباقية لك في الخدمة صه يا سيدي إن المحطة الخلفية تراسلني بل بالعكس يجب أن لا تنتبه إليها بل انتبه إلى هذا. وبذلك نجح مونتي كريستو في إغراء الرجل إلى أبعد الحدود إذ لم يلبث أن نسي المحطة الخلفية والإشارات التليغرافية ولم يعد يرى غير رزمة الأوراق المالية التي كان يقدمها إليه مونتي كريستو سأل وماذا يجب أن أفعل؟ شيئا بسيطا فقط ترسل هذه الإشارات إلى المحطة الأمامية قال الكون ذلك ونشر بين أصابعه ورقة بها إشارات ثلاث مرتبة بنظام خاص ودفعها إلى الرجل قائلا انظر إنها لا تستغرق وقتاً طويلا. احمر وجه الرجل وتساقطت قطرات العرق من جبينه ولكنه نقل الإشارات إلى المحطة الأمامية غير عابئ بعامل المحطة الخلفية الذي خيل إليه أن الرجل قد جن أما عامل المحطة الأمامية فإنه تلقى الإشارات كالمعتاد ونقلها توا حسب الأوامر المعتاط إليه إلى وزير الداخلية وبعد ذلك بخمسة دقائق كان نص البرقية بين يدي وزير الداخلية فأمر لوسيان دابري سائقه بإعداد مركبته ولم تمضي دقائق قلائل حتى كان وزير الداخلية في بيت دينجلار فقابل البارونة وسألها قائلا هل لدى زوجك أسهم مالية على جزيرة هايتي التابعة لإسبانيا والتي تكاد تحتلها الولايات المتحدة؟ نعم ولديه منها ما قيمته ستة ملايين من الفرنكات إذن يجب أن يبيعها بأي ثمن لأن الدوق كارلوس حاكم الجزيرة تركها للولايات المتحدة وعاد إلى إسبانيا فلم تنتظر البارونة دنجلار أكثر من ذلك وهرولت إلى زوجها الذي أصدر أمره في الحال إلى عامله أن يبيع بأي سعر ولما شاع أن دنجلار باع أسهمه سقطت قيمة الأوراق الإسبانية سقوطا فاحشا وقد خسر البارون دنجلار بسبب ذلك نصف مليون من الفرنكات وفي مساء ذلك اليوم نشرت جريدة المساجير مقالة جاء بها هروب الدوك كارلوس حاكم جزيرة هايتي وتركها للولايات المتحدة. وفي صبيحة اليوم التالي نشرت جريدة المونيتر مقالة أخرى جاء فيها أذاعت المساجير بالأمس خبرا مفاده أن الدوك كارلوس هرب من جزيرة هايتي وهو خبر عار عن الصحة ولا أصل له. وسببه خطأ حدث في نقل الإشارات التلغرافيه بسبب انتشار الضباب الفصل ال15 كان ظاهر منزل اتويل لا يدل على كل شيء من الجاه والغنى وهي رغبة الكونت في ظهوره بهذا المظهر وفي الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموعود اقبل الكونت يتبعه خادمه النوبي علي وكان بريتسيو واقفا في انتظار يتجاذبه عاملان من القلق وضيق الصدر وطاف الكونت بأرجاء المنزل ثم ذهب إلى الصالون وبقي في الانتظار وما كادت تحين الساعة السادسة حتى بدأ المدعوون يفدون وكان أسبقهم في ذلك ماكسيميليان موريل ثم جاء على أثره لوسيان دابري وشاتوريتو وبعد قليل وقفت مركبة البارون دينجلار فخف إليها لوسيان وفتح بابها ثم مد يده ليعاون البارونة على النزول، وقد أمسكت البارونة بكف لوسيان بشكل لم يلاحظه أحد غير الكونت، كما لم يغب أيضا عن عينيه أنها دستت في يده قصاصة ورق صغيرة، وهبط البارون في أثر زوجته، وكان مصفر الوجه حتى يخيل للناظر إليه أنه خارج من القبر لا من المركبة، وسار الكونت بزائريه يعرض أمامهم غرف بيته وكانت البارونة تبدي إعجابها بكل ما يقع عليها بصرها ولم يكن الباقون أقل منها حماساً في هذا الإعجاب وفيما هم في طريقهم إلى غرفة الاستقبال ظهر خادم الكونت بباب الغرفة وقال معلنا قدوم زائرين جديدين المأجور بارثليميوك فالكنتي والكونت أندرياك فالكنتي ودخل المأجور في ثياب رسمية جميلة تلمع عليها أوسمة ذهبية ثلاث وعلى وجهه أمارات النبل والبسالة وإلى جانبه ولده الكونت أندريا وهو لا يقل عنه أناقة ومظهرا وتحول البارون دينجلار إلى مونت كريستو قائلا من هما هذان السيدان؟ لابد أنك سمعت عنهما من قبل فهما من آلك فالكنتي ذلك يدل على اسمهما وليس شيئا سواه آه حقا إنك إذن لا تعرف شيئا عن العائلات الإيطالية النبيلة يا سيدي فإن آلك فالكينتي كانوا من أمراء البيت المالك وهل هم أغنياء؟ أغنياء جدا وماذا يفعل هذان السيدان؟ يجتهدان أن ينفقا ما تملك أيديهما وسوف أقدمك إليهما ثم إن الابن ينوي أن يتخذ لنفسه زوجة بارسية حسناء حقا؟ هذه فكرة جميلة فرمقت البارونا زوجها بنظرة كانت تكفي لأن تثير عاصفة بينهما لو أنهما لم يكونا في هذا المكان وهذا الموقف وللمرة الثانية ظهر الخادم بالباب وقال ميسيو ومدام ديفيلفور ودخل ميسيو ديفيلفور وهو خائر القوى فاتر العزيمة وشعر الكونت وهو يصافحه بأن يده ترتجف، والواقع أن ديفيلفور اعتذر بادي الأمر من القدوم، ولكن الحاح الكونت وزوجته، أي زوجة ديفيلفور، جعله يأتي مرغما وكان بريتسيو في خلال هذه المدة منهمكاً في إعداد الطعام في الجانب الآخر من القصر، وقد رآه الكونت أخيراً وهو يمر أمام قاعة الاستقبال، فنهض إليه وقال له، هل تريد شيئا يا بريتسيو؟ إن سموك لم تحدد عدد المدعوون، عدهم أنت بنفسك، فأرسل بريتسيو ببصره من خلال الباب، وكان مفتوحا، ولبث الكونت يراقبه في سكون، فسمعه يصيح فجأة يا للسماوات، فسأل الكونت ماذا بك؟ هذه المرأة؟ هذه؟ أيهن؟ تلك التي ترتدي ثوبا من الحرير الأبيض وتحلي جيدها بطائفة من الأحجار الكريمة مادام دينجلار؟ أنا لا أعرف اسمها يا مولاي ولكنها بعينها التي قلت لك إنها كانت حاملا وهي تزرع الحديقة قلقا في انتظار فيلفور المدعي العمومي ولكن يا إلهي هو ذادي فيلفور أيضا إذن فأنا لم أقتله كلا إنك لم تقتله وها أنت تراه بعينيك حياً يرزق، لأنك بدلاً من أن تطعن بين الضلع السادس والسابع، ارتفعت طعنتك أو انخفضت قليلاً، فلم يموت الرجل كما كنت تعتقد، والآن أحصي الموجودين، فقال بريتسيو بعد لحظة، إنهم ثمانية يا مولاي، إنك كثير التسرع يا رجل، فقد نسيت أحد المدعوين، صبرا آه، هو ذا التاسع ميسيو أندرياك فالكنتي أنظر إليه إنه ذلك الشاب اليافع الذي يرفل في ثوبه الأسود الأنيق ويحملق في صورة مادونا ها هو يحول وجهه فتأمله وهنا لم يستطع بريتسيو أن يكتمى دهشته وكادت تفلت من بين شفتيه صيحة لولا أن الكونت وضع إصبعه فوق شفتيه محذرا ورمقه بنظرة صارمة فاكتفى الرجل المسكين بأنهمس بنديتو يا للشؤم ومضت فترة قصيرة حين فتح باب قاعة الاستقبال على مصراعيه ووقف بريتسيو على باب اعتبته وقال في صوت خشن متحشرج لقد أعدت المائدة فنهض الكونت وتأبط ذراع مدام ديفيلفور وهو يقول أرجو أن ترافق البارونا دينجلار يا ميسيو ديفيلفور وأخذ كل من المدعوين مكانه حول المائدة كان الطعام فاخرا أعد على أحدث النظم الشرقية وجئ لهم من الفاكهة بكل ما تشتهيه الأنفس وقد أشبع مونت كريستو شهية ضيوفه وفضولهم معا ولبث الكنت يراقب دهشاتهم وإعجابهم في سرور وعلى شفتيه ابتسامته الخاصة وأخيرا قال ضاحكا أيها الضيوف الكرام أنتم تعلمون أن الإنسان إذا بلغت الثروة حدا معينا جعل كل همه أن يشبع فضول نفسه بإمدادها بكل ما يراه خارجا عن حد الطاقة البشرية العادية وأنا قد توفرت لي هذه الثروة وإذن فقد اجتمع لي ما لن يجتمع للكثيرين ولكني أعتمد في الحصول على رغباتي على شيئين إرادتي وثروتي وأمام هذين تذوب المستحيلات ولأضرب لكم مثلا هذه الصحفة إن بها سمكتين جاء بإحداهما من بحيرة على بعد خمسين ميلا من مدينة سان بيترسبرغ عاصمة روسيا وجئ بالأخرى من مكان على مسافة خمسة فراسخة من نابولي في إيطاليا أفلا تجدون من المدهش أن توضع هاتان السمكتان جنبا إلى جنب؟ فبدت الدهشة على وجوه المدعوين وهتف البارون دينجلار حقا إنك رجل غير عادي وإذن فهم لا يبالغون إذ يقولون إنك اشتريت هذا البيت فقط منذ خمسة أو ستة أيام كلا بل هو الواقع بعينه ومن الغريب أن يتبدل نظامه رأسا على عقب في خلال أسبوع فأنا أذكر أنه كان للبيت باب آخر وكان الفناء مرصوفا والآن أراه غاصا بالحشائش والأشجار التي يخيل لرأيها أنها زرعت منذ مئات السنين فقال الكونت آه إني أحب الحشائش وظل الأشجار فسألت مدام ديفيلفور ألم يكن هذا البيت ملكاً للماركيز دي سان ميران من قبل؟ أظن ذلك وقال شاتوريتو وقد ظل هذا البيت خالياً عشر سنوات وكان منظره حزيناً مقبضاً لولا لأنه كان ملكاً لصهر ميسيو ديفيلفور لقلت إن مظهره يشعر بأنه كان مسرحا مثلثاً على خشبته جريمة رائعة ولم يكن المدعي العمومي قد ذاق طعم النبيذ بعد، ولكنه تناول كأسه بيد مرتجفة، وأفرغ محتوياتها في جوفه دفعة واحدة. وانتظر الكونت عمداً، حتى مضت لحظات ثم قال، من المدهش يا عزيزي شاتوريتو، أن يكون هذا الشعور هو نفس الشعور الذي خالجني، ساعة أن وطأت قدماي باب هذا البيت، لقد كان منظره مروعاً حالكاً. قال ديفيلفور، إن هذا البيت جزء من بائنة فالنتين وقد قدمه إلينا جدها الماركيز وإني أعتقد أنه أحسن بعرضه للبيع لأنه لو ظل خاليا سنتين آخرين لأصبح مهجورا وهنا جاء دور ماكسيميليان فاصفر وجهه حالما سمع اسم فالنتين أما الكونت فإنه قال وإني أخص بالذكر في هذا البيت غرفة يخيل إلي أن مأساة محزنة قد وقعت بها فقال دينجلار ولما ذلك ما الذي يحملك على هذا الاعتقاد؟ شعور باطني يصور لي من جوها الحزين المقبض سلسلة لذكريات مؤلمة وسوف تحكمون بذلك أنتم أنفسكم حين أذهب بكم إليها ونظر الكونت إلى مدعويه متسائلا فنهضت مدام ديفيلفور وتبعها الكونت ثم حذى الباقون حذوهم ما عدا ميسيو ديفيلفور ومدام دينجلار وكانا جالسين جنبا إلى جنب وقد بدأ كأنهما التصقى بمقعدهما فتبادلا بينهما نظرة سريعة مختلسة فيها معنى التساؤل وهمست البارونة هل سمعت؟ فمد إليها ذراعه وأجاب يجب أن نذهب معهم وكان باقي المدعوين قد تبعثرو في أرجاء البيت يتفقدون بإعجاب نظامه وأثاثه حتى لحق بهم ديفيلفور والبارونة فرمقه مالكونت بنظرة لو رأياها لخرى مصعوقين ودخل الجميع غرفة النوم وكان جميع أثاثها قديما عتيقا ومنظما بشكل خاص فقالت مدام ديفيلفور إنها مخيفة وغمغمت البارونة بضع كلمات لم تخرج عن شفتيها وقال الكونت تعليقا على قول مدام دي فيلفور أليس كذلك؟ انظروا إلى هذا الفراش الكبير ذي الأغطية التي في لون الرماد وتأملوا هاتين الصورتين التي قد ذهب الظلام برونقهما إن شفتيهما صفراوان وأعينهما بارقة وكأنهما يقولان لقد رأينا وهنا صفر وجه ديفيلفور وسقطت البارونة في مقعد طويل قريب من الموقد فقالت لها مدام ديفيلفور باسمة يا الله أتجدين الشجاعة الكافية للجلوس فوق هذا المقعد الذي لا يبعد أن تكون حدثت عليه الجريمة؟ فهبت البارونة واقفة فجأة وقال الكونت ليس هذا كل ما هنالك وفتح بابا تخفيه إحدى الستائر وقال بل هنا سلم خفي صغير هتف شانوريتو باسما يا له من سلم موحش فأردف الكونت ألا تستطيع أن تتصور رجلا مثل عطيل بطل رواية شكسبير وهو يهبط هذا السلم خطوة خطوة حاملا بين يديه شيئا يريد إخفاءه عن أعين الناس ولا يقوى على إخفائه عن عين الله؟ وهنا تراخت كل قوى البارونا بين يدي ديفيلفور واضطر هذا إلى الاعتماد على جدار خشية السقوط فصاح لوسيان يا الله يا سيدتي البارونا إنك شديدة لصفرار ماذا حدث؟ فأجابت بجهد لا شيء لا شيء فقط أحتاج إلى الهواء قال الكونت هل أنت خائفة يا سيدتي؟ كلا كلا كل ما هنالك أنك ترسم الصور الخالية في شكل يكسبها مظهر الحقيقة فأردف باسما آه ولما يكون ذلك مجرد خيال لماذا لا نتصور أن هذه الغرفة كانت لوالدة أمينة مخلصة وهذا السلم الخفي طريق يسلكه الأب في مجيئه إلى الدار وخروجه منها وهو يحمل بين ذراعيه طفله النائم غير أن هذه الكلمات بدلا من أن تهدئ روع البارونا سلبتها آخر سيطرة على أعصابها فصرخت في ذعر ثم سقطت مغما عليها فهرعت مادام ديفيلفور إلى نجدتها وأخرجت قنينة الدواء التي أعطاها لها الكونت فسكب هذا نقطة واحدة بين شفتي البارونا وسرعان ما استعادت رشدها وغمغمت يا له من حلم رائع وانتقل الجميع إلى الحديقة وهناك كان البارون دينجلار يتناول القهوة مع المأجور كفالا كينتي وولده قال الكونت للبارونة هل أرعبتك أقوالي يا سيدتي؟ كلا كلا يا سيدي فقط أنت تعلم أن لمثل هذه الأحاديث وقع يختلف في أنفسنا باختلاف الأمزجة والطبائع ولكني لا زلت أعتقد أن هناك جريمة ارتكبت في هذا البيت فقالت مدام ديفيلفور باسمة حذاري، فإن المدعي العمومي على قيد خطوات، وهو من رجال القانون فقال الكونت، آه، أين هو؟ بودي إذن أن انتهز هذه الفرصة لألقي أقوالي على مسمع منه وقال لوسيان، هذا حادث طريف بغير شك ولكن هل تستطيع أن تتصور نوع هذه الجريمة إذا كانت هناك حقاً جريمة ارتكبت؟ فأجاب الكونت نعم وأستطيع أن أدلكم على مكان وقوعها فهلموا بنا من هذا الطريق وتأبط ذراع ديفيلفور كما تأبط ذراع البارون أيضا وسار بهما إلى شجرة وارثة الظلال وتبعه بعض المدعوين ووقف الكونت فجأة وقال صبراً هنا كان يشتغل خادمي بالحفر، فعثر على صندوق حديدي به هيكل عظمي لمولود صغير. وشعر الكونت بذراعي البارونة وديفيلفور يرتجفان تحت إبطيه، وصاح لوسيان هيكل عظمي لمولود صغير، هذا حادث يستحق الاهتمام. وسأل المأجور كفالا كينتي بحسن نية وبما يعاقبون من يتخلصون من أطفالهم في هذه البلاد. فأجاب دينجلار يعاقبون بالشنق وقال الكونت لنسأل ميسيو ديفيلفور فهو من رجال القانون فأجاب ديفيلفور بصوت المذنب الذي يواجه بجريمته ولا يجد مفرا من الاعتراف نعم يا كونت ورأى الكونت في النهاية أنه سار إلى أبعد حد في تصوير المنظر الذي أعده للشخصين الذين أراد أن يعنيهما به من دون المدعوين فاكتفى بهذا العقاب الصامت الذي أنزله بهما وقال هلموا بنا لتناول القهوة أيها السادة فسار الجميع إلى مائدة توسطت الحديقة وانتهز ديفيلفور إحدى الفرص وهمس في أذن البارونة تعالي إلي غدا في مكتبي فلدي ما أقوله لك وانقضى ذلك المساء وانصرف المدعوون وأصر البارون دينجلار على أن يصطحب معه المأجور كفالاكينتي في مركبته فقد سرته صحبته وكان معجبا بماسة كبيرة تتألق في إصبع المأجور وكان قد دار في الحديقة حديث طويل بين الرجلين استهله المأجور بذكر سمك اللامبري وانتهى بقوله للبارون غدا سأتشرف برؤيتك لأمر خاص فأجاب البارون يكون لي كل الشرف يا سيدي وركب المأجور إلى جانب البارون وكان هذا شديد الإعجاب بذلك الرجل الثري الذي لا يقل دخله سنويا عن نصف مليون جنيه ويسمح لابنه منها بخمسين ألف فرانك في العام الواحد أما أندريا فإنه سار تواً إلى مركبته الخاصة وألقى بعض التعليمات إلى السائق ثم هم بالوثوب إلى المركبة ولكنه شعر بيد تمس كتفه بلطف فحول عينه بسرعة ووقع بصره على وجه قد صبغته الشمس وأحاطت به لحية كثة وتبرق فيه عينان سودوان مخيفتان وفم يفتر بابتسامة عن أسنان حادة بيضاء كأسنان الذئب أما ثيابه فكانت خلقة ممزقة تراجع أندريا إلى الخلف وسأل ماذا تريد مني يا هذا؟ عفوك يا صديقي دعني أركب معك لنتحدث في الطريق فاصفر وجه أندريا ولكنه لم ينبس ببنت شفة فقال الرجل هو ينظر إليه نظرة خاصة نعم أنا أريد ذلك أفهمت يا أستاذ بنديتو؟ وما سمع الشاب هذا الاسم حتى تراجع إلى الخلف ولكنه عاد فأمر الغريب بالركوب فلما انطلقت بهما المركبة، سأل والآن أخبرني ماذا تريد؟ دعني أسألك أولاً لماذا خدعتني؟ وكيف خدعتك؟ ألم نتفق عند افتراقنا على ان تذهب إلى تسكانيا؟ ولكني بدلا من ذلك، أراك قد جئت إلى باريس؟ هذا من شؤوني، وأنا أحذرك يا كادروس من التدخل فيما لا يعنيك عفواً عفواً ولكن الأصدقاء أصدقاء على العموم وأنت قد أصبحت مليونيرا عظيما يجب أن لا تغفل صديقك وأستاذك كادرس المسكين وإلا وبتر كادرس عبارته بشكل تهديدي فسقط في يده الشاب وقال حسنا ماذا تريد أظن أنني بمئة فرانك في الشهر أستطيع أن فقال أندريا فلتكن مئتين وهك راتب أول شهر مرحى مرحى إنك ولد طيب وعليك أن تجيء إلي في أول كل شهر فأعطيك مثل هذا المبلغ ثم دفع إليه بعنوان المنزل الذي يقطنه وكان وقتئذ قد دخلا باريس فقفز كادروس من المركبة وهو يقول إلى اللقاء فتأوها أندريا وغمغم يبدو أن السعادة التي كنت أمني بها النفس وهم باطل الفصل السادس عشر على أثر انصراف لوسيان دابري من منزل الكون دي مونتي كريستو قصد توى إلى قصر البارون دينجلار وكانت البارونة تتهيأ للذهاب إلى مخدعها فاصطحبته معها ومن ثم بدأت تخلع ثيابها وارتدت ثوب نوم يكاد يكون شفافا وعادت فجلست بجانب الشاب فرمقها لوسيان بنظرة هادئة ثم قال هيرمين يخيل إلي أن هناك ما يضايقك و... ولكنه بتر عبارته فقد فتح الباب في هذه اللحظة وظهر دينجلار على عتبته ولم تتمالك البارون في إظهار دهشتها لقدوم زوجها غير المتوقع قال البارون أرجو المعذرة ولكنك تجهدين نفسك بالسهر يا بارون ثم إن ميسيو دابري لا يقيم على مقربة والشقة بينه وبين منزله بعيدة اصفر وجه لوسيان واستطرد دا دنجلار أرجو معذرتك يا لوسيان فإني أريد أن أتحدث إلى زوجتي في أمر هام ارتج القول على البارون وصديقها وأخيرا غمغم لوسيان بضع كلمات وأحنى رأسه ثم انصرف وعندئذ احتل البارون مكان الشاب وواجه زوجته قائلا سيدتي هل تعلمين أني خسرت سبعمائة ألف فرانك في الأوراق الإسبانية؟ وما شأني أنا في يا سيدي؟ هل كنت السبب في خسارتك؟ نعم يا سيدتي، وإليك الدليل فقد حدث هذا في شهر مارس الماضي انت قدمت ثلاث شركات لتعهد أدوات مصلحة السكك الحديدية وقدمت كل شركة تأميناً مساوياً لتأمين زميلتها، فقلت لي حين ذاك أن هاتفا خفيا يجعلك تعتقدين أن الشركة التي ستفوز هي الشركة ساوثرن فابتعت ثلثي أسهم تلك الشركة وحدث فعلا أن ارتفع ثمن تلك الأسهم حتى بلغ ثلاثة أضعاف فربحت مليون فرانك نالك منها الربع وفي شهر أبريل بلغت أرباحي في الأوراق الإسبانية ستمائة ألف فرانك أعطيتك منها الربع أيضا فيكون مجموع ما أخذته في هذا العام أربعمائة ألف فقالت البارونا في سخرية، وماذا في ذلك؟ ماذا في ذلك؟ ألم تكون السبب فيما منيت به أمس من الخسائر؟ فإليك وحدك يرجع الفضل في إذاعة هذا الخبر المختلق عن فرار الدون كادروس، حسناً، وبعد، وبعد، مادم تكنت أعطيك ربع أرباحي فلأجدر بكما أن تدفعا ربع الخسائر فقاطعته البارون قائلة إنني لا أفهمك يا سيدي ولست أرى ما يدعوك إلى إدماج ميسيو دابري في الموضوع فصاح البارون في غضب دعينا من هذه الألفاظ الجوفاء وإلا أرغمتني على التصريح بأن ميسيو دابري هو الذي استولى على الأربعمائة الف فرانك فهتفت البارونا أيها التعس وتجرؤ على تأنيبي الآن فيما كنت على علم به من قبل وأغضيت عنه وإذا كان دابري كما تقول هو المرجع الأول في خسائرك فلما لا تذهب إليه وتناقش الحساب؟ إنني لا أعرف دابري ولا أريد أن أعرفه لأنني لست بحاجة إلى طلب نصحه كما تفعلين وآهن لكن يا معشر النساء إنك تحسبين نفسك قد بلغت أقصى درجات المكر والدهاء وفاتك إنني أتصنع البلاها وإنني على علم بكل أمورك المخجلة وزلاتك الشائنة وثقي أن جميع أصدقائك من ديفيلفور إلى دابري يرجفون أمامي وكانت البارونا تصغي لكلمات زوجها في غضب مكتوم ولكن لم يكد اسم ديفيلفور يصل إلى مسامعها حتى هبت واقفة واصفر وجهها وتقدمت زوجها خطوتين او ثلاث وقالت في صوت أجوف ميسيو ديفيلفور ماذا تعني؟ أعني أن زوجك الأولى دينارجون لم يكن من الثراء وقوة المركز ما يستطيع بهما أن يواجه خصمه المدعي العمومي ويناقشه الحساب وآثر أن ينتحر إما عجزا أو حزنا حين عاد بعد غيبة تسعة شهور ووجدك تحملين بين جنبك جنينا في الشهر السادس من تكوينه وخي لك أن قدمي البارونا قد غصطا في الأرض عندما انقضت عليها هذه الكلمات، ولكن البارون لم يعرها التفاتاً وغادرها دون أن يزيد كلمة أخرى. وفي صباح اليوم التالي، ذهب البارون لزيارة الكونت ديمونت كريستو، ولم تخفى على الكونت علامات القلق والاضطراب البادية على وجه زائره، فقال، ماذا بك يا صديقي؟ أنت رجل مليونير ولا يمكن أن يكون للحزن هذا التأثير على نفسك إلا إذا كان هناك أمر جلل فقال البارون الواقع إنني في أشد الحيرة تصور رجل تربطني به صلاة العمل منذ سنة وبلغ مقدار ما عليه مليونا من الفرنكات أرسلت بالأمس إلى أحد عملائه في الخارج أطلب ستمائة ألف لحسابه، فهل تعلم ماذا أجاب به هذا العميل؟ أنه أعاد إلي الكامبيالات غير مدفوعة، والأدهى من ذلك أن معي مستندات قيمتها أربعمائة ألف فرانك على اسمه أيضا، ومن الواجب على عميله في باريس أن يدفعها في نهاية هذا الشهر، ولكنني عندما تحريت عن هذا العميل، علمت أنه اختفى نهائيا فإذا أضفنا هذه الخسائر إلى خسائري في الأوراق الإسبانية فقطعه الكونت بلغت خسائر هذا الشهر مليون وسبعمائة ألف فرانك على وجه التقريب ليس على وجه التقريب ولكن بالضبط فأردف الكونت في لهجة غريبة إذن فلو مضت ستة شهور على ذلك المنوال لا لأصبحت على شفى الخراب فابتسم البارون ابتسامة ماكرة وقال، هذا صحيح، ولكن يخيل إلي أنك لا تجيد الحساب يا سيد الكونت، لأني أعوض ما أفقده من الدم بالغذاء، فقد أخسر موقعة في إسبانيا وأخرى في تريستا، ولكن عملائي في الهند قد يفلحون، ورجالي في المكسيك قد يعثرون على منجم، فقال الكونت إذا كان الأمر كذلك فدعني أهنئك، فأردف البارون، وبهذه المناسبة أخبرني ماذا في استطاعتي تقديمه للمأجور كفالكنتي فقد جاءني في هذا الصباح ومعه كومبيالات بمبلغ أربعين فرانك تستحق الدفع عند الطلب وتلك الكمبيالات مسحوبة باسمك وموقع عليها من الأب زوني ولقد صرفت له قيمة الكومبيالات ولكنه أخبرني أنه يريد فتح حساب لولده أيضا هل تتكرم بإفادتي عن المبلغ الذي سمح لابنه بسحبه؟ خمسة آلاف فرنك في الشهر، ولكن هل تثق بكفالا كينتي هذا يا كونت؟ أنا؟ إني أعتمد إمضاءه لستة ملايين من الفرنكات. وبهذه المناسبة، أذكر أن النبلاء يوثقون العلاقات فيما بينهم بروابط الزواج، أليس كذلك؟ إنهم يفعلون ذلك لتوحيد مواردهم، ذلك هو المعتاد بالطبع إلا إني أعتقد أنك فالا لا يحذو حذو أمثاله من النبلاء ولذلك أؤكد أنه ما جاء بابنه إلى فرنسا إلا لاختيار زوجة صالحة فبدت تفكير على وجه دينجلار وقال مهما يكن من شيء فإنني أشكرك لأنك أرسلت إلي هذا العميل الجديد ولكن هناك شيئا واحدا أرجو أن تصارحني فيه برأيك وهو هل يهب مثل أولئك القوم أبناءهم ثروة تذكر إذا تزوجوا؟ آه ذلك موكل بالظروف فإذا رضي الأب عن زواج الابن فتح له،, فتح له خزائنه يغترف منها ما يشاء وإلا أغلقها دونه ولكن يخيل إلي أنك ترغب في إيجاد زوجة طيبة لأندريا هذا صحيح وأنا أتوقع أن أوفق في ذلك إلى حد بعيد فقال مونت كريستو ضاحكاً، وأنا آمل أن تزوجه من الآنسة يوجيني، وإلا دق آلبرت دي ميرسوف عنقك فالكنت المسكين، فبدت دلائل الجد على وجه دينجلار، وقال، أصغي إلي يا عزيز الكونت، لقد كان ميرسوف الكبير صديقي، وأعرف من هو، فلما كنت انا كاتبا في أحد المحال التجارية، لم يكن دي ميرسوف إلا صياد سمك بسيط، وماذا إذن؟ وماذا كان اسمه إذ كان اسمه فرناندو موندييغو ولماذا إذن رغبت في أن تزوج ابنتك يوجيني من ابنه آلبرت؟ لأن فرناندو ودنجلار كانا أصدقاء وكان فقراء ثم أصبحا معا أغنياء نبلاء وفي حالة تعادل في الهيئة الاجتماعية هذا بغض النظر عن بعض الأمور تنسب إلي ولا يعلق باسمي مثلها آه حقاً إنما تقوله لي الآن بذكرني بأشياء تحوم حول اسم فرناندو مندييغو وكان أول ما وصل إلى سمعي عنه في بلاد اليونان لشك أنك سمعته مقرونا بحادث علي باشا الزعيم الألباني نعم فقال دينجلار هنا يكمن السر وإني على استعداد لأن أضحي بأي مبلغ من المال لأقف على حقيقة ما يقال ذلك سهل للغاية فاكتب لوكيلك في مدينة يانيتا واسأله أي دور لعب الرجل المعروف باسم فرناندو موندييغو في كارثة علي باشا الزعيم الألباني سأفعل ذلك وإذا اتصل بك خبر فاضح ذو أهمية فإني أنقله إليه ونهض دينجلار لفوره ووثب من الباب منصرفا وبينما كان دينجلار يزور الكونت دي مونت كريستو كانت زوجته البارونة مجتمعة بميسيو ديفيلفور في مكتبه بوزارة العدل وكان ديفيلفور منهمكاً في الكتابة عند دخول عشيقته القديمة فرفع رأسه وقال لها بعد أن أومأ إليها بالجلوس سيدتي أظن أنه قد مضى عهد طويل منذ تلاقينا على انفراد لآخر مرة ويؤسفني أنني لم أطلب مقابلتك اليوم إلا لأحادثك بصراحة قد بدت أعتقد أن كل خطوة من خطواتنا هي تماما كخطوات الحشرات فوق الرمل تترك أثرا وراءها فقالت البارونة إنك تستطيع أن تقدر مبلغ تأثري وأنا أسألك الرأفة لأن الطريق الذي سلكناه معا والذي نشير إليه لم نكن فيه أول السالكين وكلانا يعلم أن ليس وراء اللذة غير العار على أنكم معشر الرجال لا يلحق باسمكم شيء يذكر بخلافنا نحن النساء ولا تنسى أننا شركاء جريمة وعلى أي حال أرجو أن تسمح لي فأقول أن الجريمة لو كانت بالفرض جريمة وحدي فإني قد تلقيت بالأمس عقوبتي إذن فاعتمدي على كل شجاعتك لأنك لم تتلقي العقوبة كاملة